قلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرضَ بِالحَبّ وَصَوورَكُمْ فَأَحْسَ نَ صَكُمْ وَإِلَيهِ المَص يَععلم مَا فيِي السماواتِ وَالْأَرض وَعلممُ ماَا تُسُِّونَ وَماَا تُعَِنُون وَلهَّهُ عَمُ بِذاتِ الصّدور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 يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيَّآتَهُ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا النَّارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير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 وَأَطِعِ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا ان من ازواجكم لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُو تَصْفَحُ وَتَغْفِروا فَإِنَّ اللهَّه غَفُور الرَّحيم إِ ماَا أَموالكُم وَأَولادُكُم فِتْنَّه واللَّهُ ع دَهُ أَجرٌ أَظِيم فَتَّقُ الللهه مَسْتطَاعتُم وَسمَهُ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ